الله <تصفيق> الحمد لله يريد المغضوب عليهم و لا أعتدنا للكافرين ثلاثة إِلَّا لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءَ dura quando povo por nalina foi o من فضة assim meu seu meu seu fosse quase cara falar só أَوْنَ فِي نَاكَ جميعا الله مله حمدا الله اصبر الله اصبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله ni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 Yhdessä